بِمَا كَشَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حتى ابل وغم جمع البحرين او ان ضيع حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ شبيله في البحر شرقا